وهذا يقول هل يجوز مع شده الشهوه الاستمناء نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قد افتانا وبينا لنا فقال عليه الصلاه والسلام في هذا الباب بيانا شافيا كافيا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فالصوم يضعف هذه الشهوه فعليك يا اخي السائل بالصيام وغض البصر فان غض البصر من اعظم الاسباب التي تعين على كسر الشهوه وقطعها فكل الحوادث مبداها من النظر ومعظم الناس من مستصغر الشراري كم نبته فعلت او فتكت في قلب صاحبها فتك السهامي بلا قوس ولا وتري الا ان قال لا مرحبا بسرور عاده بالضرر فهذا النظر الذي فيه سرور من اول شيء يرجع بالضرر فلا مرحبا بهذا السرور فانا انصحك اخي السائل ابن السائل بما ارشدنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا